أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدي رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه أجمعين اخواني في الله والأخوات الكريمات احييكم جميعا بتحيه الإسلام تحيه من عند الله مباركة طيبه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في مواقف قرانيه والذي نستضيف فيه فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد للحديث حول هذه المواقف العظيمه من مواقف القرآن الكريم في اللقاء الماضي تحدث فضيلته عن العقائد وبين أن القرآن الكريم استخدم لفظه الإيمان بل والسنه النبوية المشرفه استخدمت كذلك لفظه الايمان وان لفظه العقيده جاءت فيما بعد وإن كان الإيمان يستوعب الموضوع او يستوعب الفكره اكثر من كلمة العقيده ثم تحدث فضيلته عن أركان الإيمان ثم بدأ في التفصيل عن الإيمان بالله عز وجل وانه أصل الأصول فتحدث عن بعض الأسماء أسماء الله الحسنى وبعض صفات الله العلى وسيواصل فضيلته باذن الله عز وجل معنا اليوم الحديث عن الايمان بالله فضلت الدكتور اهلا بفضيلتك مرحبا حيّاك الله مازال الموضوع فضيلتك يعني تركناه في اللقاء الماضي يعني موضوعا ساخنا الإيمان بالله عز وجل اصل الاصول وال يعني أهم القضايا في حياه المسلم وفضيلتك ذكرت إن في موضوع الايمان بالله عز وجل لا ينبغي ان احنا نذهب الى موضوع الشبهات التي تثار وتبلبل وإنما نركز على أن الايمان بالله عز وجل يدفع صاحبه إلى العمل ويدفع صاحبه نعم إلى نعم التطبيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى اله واصحابه وازواجه وانصاره ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد فان الايمان بالله تبارك وتعالى هو قضيه الوجود والمصير جميعا قضية قضيه الدنيا والاخره قضيه الخلق والبعث هو القضيه الاولى وينبغي ان تكون فوق الاولى في حياه الناس جميعا لانه ربنا ومالكنا ومدبر امرنا وصاحب الفضل علينا والمنان الحنان الذي خلقنا وسوانا وارشدنا وعلمنا وهو الرحمن الرحيم بل هو الذي كتب على نفسه الرحمه ما احد يستطيع ان يكتب أو يؤثر على الله عز وجل لكن هو كما قال كتب ربكم على نفسه الرحمان فهو الرحمن الرحيم الذي بدأ الذي بدأ الكتابة العظيم القران ب ب في كل سوره إلا براء سوره الحرب بسم الله الرحمن الرحيم وهذه البداية خطيرة وعجيبه وجليله في نفس الوقت نعم لأن الله عز وجل له صفات كثيره نعم له هو الخالق الرازق المالك المدبر القهار الجبار المنتقم وهكذا لكن من دون الصفات جميعا نختار صفه الرحمه الله اكبر ليستهل بها بدايه اعمالنا جميعا نعم اذا اكلت او شربت او قرات او مشيت او قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم لا. الله نبدا بسم الله نعمل بسم لا. الله نقرا وهكذا لا. بسم الله من المرتصف باي شيء الرحمن الرحيم لا. كان ممكن ايضا ان يقول بسم الله الرحمن الغفور مثلا جاء بصفتين بوزنين من من افعال التكفير من من اوصاف وعلى وزن فعلان رحمان وعلى وزن فعيل رحيم فمن سمات الرحمة كررها لنا في التسمية الاولى فقال بسم الله الرحمن الرحيم مرتين لا لا لا الرحمن الذي يرحم ال, ال الوجود جميعا او الناس جميعا او المؤمن والكافر والرحيم ان يعني فيها فوارق بين اللفظين لكن من صفه واحده وهي صفه الرحمه بنا الله تبارك وتعالى الوزنين الفعلان وفعيل ارحمان والرحيم في في متجاورين فدل هذا على غايه التاكيد على رحمة لرحمة الله, الله سبحانه وتعالى رحمة الله في الخلق رحمة الله في الرزق رحمة الله في الانشاء رحمة الله في الحكم والتشريع الله الناس الان تفر من دينها احيانا تظن انه اوامر ثقيله وتكاليف معنته هذا خطا ولو شاء الله لاعنتكم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم يعني لافرطتكم المشقه ولكن الله حبب إليكم الايمان ودود حبيب الله عز وجل لعباده حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ولائقفهم الراشدون فضلا من الله ونعمه نعم. نعم. جل شان الله فهذه كلمات كما قلنا يا اخواننا واخواتنا ان القران لا ينبغي أن ان يتعامل معه على سبيل القراءه السرت وانما يتدبر نعم. كتاب انزلته اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر لا يتدبر فقط طب وفهم وافهم العمل اين العمل فلذلك لما في في المنام الجميل اللي, اللي رااه بعض القراء ابو النبي صلى فقال يا ابو سليمان اجمع القرآن لا. فجمع القران ابو سليمان بعد مده في المنام قال يا رسول الله جاي فرحان يا رسول الله جمعت القران كما امرتني فقال يا ابو سليمان هذا القرآن فاين البكاء الله. نقول اين العمل هذا العمل أت... القران ما نزل الا ليعمل به لا. لِيتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ فَالْقُرْآنُ هُنَا فِي شَهْرِ الصِّيَامِ وَفِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَشَهْرِ القرآن الذي نزل فِيهِ هذا يحتاج إلى تدبر ونأخذ الْعَهْدَ على أَنْفُسِنَا وَالْمِيثَاقَ أن نُمْتَثِلَ وَأَنْ نُقِيمَ هَذَا الْحَقَّ فِي أَنْفُسِنَا أَوَّلًا ثُمَّ فِي أُسَرِنَا ثَانِيًا ثُمَّ فِي النَّاسِ دَعْوَةً وَبَلَاغًا إِلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ حَتَّى يُقَامَ هَذَا الْحَقُّ انقاضا للناس ليس ليس انما يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تبارك الله رب العالمين قال تريد أن تعرض على بعض صفات الله عز وجل نعم احنا نتكلم عن صفات الله تكلمنا عن صفه الرحمه دعم. ثم نتكلم عن كل نتكلمنا عن الخلق والتدبير والملك وما الى ذلك نجل مع صفه الرحمه التي استهل بها القران الل... الله عز وجل الايمان به هو قضية القضايا نعم كنت ذات يوم آه آه اتحدث في درس امام مجموعة من الشباب الصالح نحسبهم كذلك ولا نذكي على الله احد فقلت ملاحظه عجيبه قلت ان ي... ان القران الكريم يكاد يكون كتابا خاصا بالحديث عن الله, الله هو فيه اشياء شعره من الموضوعات في قصص الامم والشعوب والامم السابقة واللاحقه وكذا لكن هو مدار الاساسي ومحوره الاساسي الحديث عن الله الحديث عن الله فلا يتحدث عن الله الا الله آه. هو اعلم به ما اعرضه هو اعلم بنفسه آه. جل شانه فلذلك حديث القرآن عن الله هو حديث من الله عن الله نعم ولهذا وجدنا مثلا لفظ الجلاله الله يتكرر في القرآن نحو ثلاثة آلاف مره مرة هو 3000 الا قليلا نعم اي انا مثلا 2800 في الحدود هكذا فاذا الان القران 600 فإذا فاذا قسمت 6000 على 600 معنى هذا انه كل أن صفحه كل صفحه من صفحات القرآن فيها حديث عن الله في الأقل الاقل أو او 4 مرات نعم ده هذا عن لفظ الجلاله الله فما بالك بلفظ الرب والاله والرحمن والرحيم اذن في القرآن الكريم كل صفحة كل سطر كل سطرين لابد أن يكون هناك حديث عن الله عز وجل بذاته او بصفاته او بافعاله او بتاثيره فالاي واحد انا كنت اتحدث في هذا فقام واحد من الشباب الطيب فاحصى أسماء الله في القرآن الكريم ونسبتها في السور ورسم بها رسم بياني على الكمبيوتر لا. على الحاسب الالي ف فوجدنا أن, ان أسماء الله وصفاته في القران تتبدى كانها جبال شامخه الله في وسط الأرض المنبسطه لا. جبال شامخه حتى وصل الى الجزء ال28 فوجد اكبر نسبة... نسبه من أسماء الله او ارض في هذا الجزء لماذا لانه يبدأ بقد سمع نعم وقد سمع, قد سمع الله سوره المجادله لا تخلو ايه سوره المجادله نعم 22 ايه فيها نعم. 44 مره ذكر لفظ الجلاله الله اوقات يكون فيها مرة واحيانا يكون فيها اربع مرات نعم لأنها لانها التي تتحدث عن علم الله المحيط نعم تسمع الله ادي الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بظير اربع مرات في, في ايه واحدة مجموع 44 مرة معنى هذا ان لفظ الجلاء لفظ فقط الله يتكرر في القرآن في, في كل في كل الصفحات فإذا أضفت اضفت اليه الصفات الاخرى مثل الرحمن الرحيم الاله الرب تجد العليم الحكيم الخبير تجد إحصاء لا يحصى واسع النطاف جدا وتكون النتيجه أن الحديث القرآن عن الله سبحانه وتعالى هو اوثق الحديث نعم الرسول عليه السلام تحدث عن عن الله وعن صفاته لكن ربما ربما بعض الرواه ياتي بلفظ من عنده وهذا خلاف بين العلماء هل يجوز الاتيان بلفظ مناسب او غير نعم اذا كان الراوي عليما بمواضع الالفاظ يجوز ان يتصرف في لفظ اذا نسي ياتي بلف انما القران ابدا هذا بلفذه بنصه نزل به الروح الامين نعم على قلبك لتكون من المنذرين بلسان العربي كان ممكن لكن لا ده باللسان مبين فصيح بليغ غايه الجوده والاجاده والتوفيق فاذا اذا حديث القرآن عن الله عز وجل هو المدخل الاساسي والسنه شارحه لذلك لا نعذبها انما هي شارحه لذلك نعم فيصبح اي مؤمن يريد أن يأخذ العقيده ينبغي ان يرجع الى ايات القران وتفسير القران لان اصدق حديث عن الله هو ما جاء من الله سبحانه وتعالى وهو اعلم بذاته وبنفسه وبصفاته سبحانه وتعالى لا. فلا يريد في القرآن الا الحق والصدق على ما قلنا بقى في الحلقه الاولى لا. في الحق والصدق والاحسنيه والعدل والانصاف والتمام والكمال الى اخر ما قلنا في هذا الباب لا. لهذا نحن إذا اردنا ان ناخذ الايمان الصحيح بالنسبه لله سبحانه وتعالى فينبغي أن نأخذ من القرآن ونتدبر ونجعل علم الكلام عند المسلمين للاسف لما ترجمت الفلسفه بعد ذلك فكانت هذه احدى الكوارث التي قتلت المسلمين لانهم تركوا عقيده القرآن الفصيحه البينه التي بلسان عربي مبين ورجعوا إلى الى تخاليط الرومان والاغريق وما إلى ذلك فنشات نشا علم الكلام الذي هو علم جدل محض لا ينشئ عقيدة ولا يؤثر في دين وانما لا يتناسب تسميه علم الكلام لا هذا الكلام كلام, كلام جدل اما القران نعم. حين تقرا تحس بالايمان كما قلنا لان لفظ الايمان هو هو الذي يورث الطمانينه تعريفه حتى في اللغه لا. تصديق يورث القلب تصديق قلبي يورث الطمانينه والسكينه لا. فهذا القرآن حين تقراه النبي وحين يقرا قارئ في رمضان أو في غير رمضان القرآن الكريم ولذلك ندبنا الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان بالذات لكي نحتفل بنزول القرآن ونقف في المساجد الوقت الطويل نستمع للقران يتلى من قارئ مجيد في في صلاة وفي خشوع فنسمع فنتذكر نتذكر سنويا هو, هو يوميا ندخل لا. الصلوات لا. انما لا. في رمضان لا. تزداد الجرعه تماما لا. حتى تؤثر في القلوب وتجمع الناس على هذا الحق حتى تشحن بهذا النور الالهي لتظل طول العام تأخذ من زاد الله ولذلك القرآن القران سمى الله القران حياه روح تحيي المواد ونور تضيء الظلمات وكذلك اوحينا اليك في اخر سوره الشوره الايه الكريمه وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ولذلك الحق في هذا القرآن ناخذ من القرآن ونسال العلماء ونسال ون ونرجئ الى التفاسير ونبتعد عن ال عن ال في الدين في العقيده عندنا إن افح عقيده في الوجود وهي القران الكريم الذي لا ياته الباطل من بين يديه ومن خلف والذي هو كلام الرب عن نفسي وعن ذاته وهو الحق الذي لا ياته الباطل من بين يديه ولا من خلف فاذا امننا بالله عز وجل انه الخالق الرازق الرحمن الرحيم المدبر الذي امتلأت جنبات القران باسماءه وصفاته ننتقل ننتقل الى قضيه الخطيرة. قبل أن ننتقل هل يدخل في موضوع الايمان بالله ما يثيره البعض عن موضوع اثبات وجود الله الأدلة على وجود الله هل هل دخل هذا في موضوع العقيده والنعم الله عز وجل الله عز وجل في القران لم يتوسع كثيرا في قضيه اثبات وجود الله لا لماذا لا لانه وجود الله قضيه بديهيه معلومه في التاريخ بثلاثه من ثلاثه جوانب نعم منذ الانسان الاول الى يوم القيامة معلوم الله عز وجل بثلاثه اشياء اولا بالفطرة التي اودعها الله في الإنسان لا. لو وضعت انسان في صحراء موحشه ونجا وحده لابد أن يتجه بغطرته إلى أن هذا الكون الشمس والقمر والنجوم والكواكب والاشياء لها موجد و... و... ولكن القرآن جاء يعطينا التفصيل في العباده وفي, الت... وفي التدين الامر العقل لا. الفطره والعقل, والعقل. العقل لا. كل إنسان يستطيع ان يعقل ويفكر ويدبر انظروا ماذا في السماوات والارض آه. ثم بعثه الرسل آه. كل رسول منذ ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم لذلك كان اسم الله اسم الله الله لفظ الجلاله آه. اسرائيل إيلي. الله لفظ الجلاله الله هذا شائعا في الامم ومعروفا في الشعوب لم ينكره قط الا المجادلون والمكابرون نعم إنما الامم والشعوب تعرف هذه القضيه بديهيه متواكره بالفطره وبالعقل وبالرساله الالهيه ولذلك الايه الكريمه آه وإذا حضر ربكم من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشغلهم على انفسهم الست بربكم قالوا بل شهدنا ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين لا. هذه قضيه الايه الوجود الالهي فقضيه الوجود الالهي كانت مسلمه حتى من المشركين نعم لم تنشا في العالم فضله الحضاره الأوروبية نسبه هائله في العالم تنكر الله عز وجل وتنكر الوجود الالهي الا في هذا الزمان الذي تبوات فيه الحضاره الاوروبيه مكان القيادة وهي حضاره ماديه جاهليه كافره بالله والمرسلين لا. انما كل من الامم حتى المشركين قديما حتى المشركون قديما ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الأرض. لا يقولون خلقهن العزيز العليم نعم قل ما في سوره يونس ايات اكثر من هذا قل من يرزقكم من السماء والأرض نعم قل من يرزقهم اذا الرزق اما يملك السمع والابصار الملك ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الاحياء والامات no. ومن يدبر الامور الايه فسيقولون الله المشركون يقولون الله نعم فالمشركون كانوا يعلمون مشكله المشركين كانت كانت الشرك ايوه الشرك التي زينها الشيطان لهم يعبدوا الملائكه أو الشمس او القمر أو الأحجار أو ما الى ذلك هذا الشرق انهم يؤمنون بالله لغله القرآن لم يفرق جهدا لاثبات الوجود الالهي وان كان لم يتركها لم يتركها انه يعلم أن الشيوعيين وامثالهم يرون ينكرون الله جملة في فيقول لهم ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون من خلقكم نعم ام خلقوا فاذا قالوا نحن خلقنا أنفسنا على سبيل المكابره والجدل يمد لهم القضيه مدا حتى تبلغ حجم الكون كله فيقول وام خلق السماوات والارض إذا كنت تدعون انكم خلقتم أنفسكم كذبا وزورا كما ادعى النمرود انه يحيي ويميت فثم خلق السماوات هل يستطيع احد في الوجود جميعا أن يقول انه خلق الشمس أو القمر او الهواء لا يستطيع ما يستطيع ولا حتى على سبيل المكابره اذا اذا القضية الإمام بالله في القرآن الكريم تحيي المواهب تحيي مواهب القلوب وتبعث النور في جنبات الإنسان ووجدانه حتى يستطيع أن ي... ينفعل بهذا الايمان ليست معرفه بارده لا. وانما هي معرفه حيه يقظه تقوم على مراقبة الواحد الاحد الحي الذي لا يموت لا. فينبعث الانسان للعمل والاجتهاد وما إلى ذلك فالسؤال الذي قلته انت الموضوع الوجود يعني الوجود, الوجود الالهي موجود لكن القران افرغ افرغ واتوسع في ذات الوحدانيه واثبات الوحدانيه تقتضي اثبات الوجود بداهه لا لان الوحدانيه صفه الوحدانيه صفه فارق التوحيد التوحيد صفة العباد امتثال العباد اما الوحدانيه هو صفه الله نعم فاذا قال الله أنه واحد لا شريك له هو الله أحد هو الهكم إله واحد إذا اثبت هذا دل على الوجود وزياده نعم دل على أنه موجود وانه واحد, واحد. سبحان وتعالى نعم لو اثبت الوجود فقط لا يدل على انه واحد في دعوه الشرك نعم. انما اذا اثبت انه واحد كما افاض القرآن في هذه القدر لان هي بالقضيه التي كان فيها خلاف الناس كانت تشرك بالله فياتي القرآن فيقول لهم لا الشرك هذا ممنوع كليا إن الله لا يغفره أن يشرك, يشرك. به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذا كان الشرك هو اشر الذنوب جميعا فإذا الله واحد لا شريك له فهنا الاعتقاد الله واحد لا شريك له هو الذي يحيي ويميت ويرزق ويمنح ويعطي و ويثيب ويعاقب فاذا الانسان قرئ القران وتعلم هذا والعلماء أفاضوا في هذا وشرحوا وبينوا انقدح في قلوب الناس جميعا ان الله واحد لا شريك له وانه هو المعبود الحق وانه هو المراقب لهم وان الله كان على كل شيء لطيفا تنصرها احوال الناس يستجيب الناس لهذا الحق الالهي ما تركهم الله لفطرتهم ليستجيب وانما رسم لهم الطريقه بينا واضحا نعم. يعني انه حتى الله عز وجل من رحمته كان يمكن يقول اعبدوني ثم هم يجتهدوا في العبادة فيخطئوا او يصيبوا لا ما تركهم لهذا وانما شرع عليكم من الدين ما وصى به نوح ما ترك القضية وهذه هي القضيه التي نريد أن نركز عليها ان شاء الله تعالى في مسألة أنه جل شانه هو الذي يشرع لعباده الاحكام ويرفض رفضا مطلقا ان يتصدى الناس لهذه القضية لكن هذه هي الرحمه للناس الناس لو فهموا هذا يعلموا أن الله ارحم بهم من أنفسهم ومن امهاتهم ومن ابائهم لانه لا يشرح على مشر عليهم الا لمصلحتهم وهدايتهم ما شرع لهم الا, شرع لهم إلا الخير اولا لا. وما شرع لهم الا وخفف عنهم ولو شاء الله لاعناتكم ما لا. اراد ان يعنتم و... وكان الناس حتى إذا غفلوا إذا غفلوا عن شيء من من الحقوق او من من, من فضائلهم القران ينبههم اليه يعني او إليه. يعني الرجل... الرجل الذي خطب امراه ولم ينظر اليها ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انظر ولا ما انظر لقال له قال له الا نظرت اليها قال لا, لا فلنرجع فننظر اليها لا. فانه احر ان يؤدم بينكما ايضا هو الذي يعلمه مصلحته هو الذي يسبقه ولذلك قال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله انت لست اعلم من الله ولا تعرفون والله يعلم وانتم لا تعلمون الله يعلم وانتم لا تعلمون اذا الذي يتفضل للتش... وهكذا هذه قضيه نريد ان نفرد لها حلقه لانها هي الحج علينا إلى يوم القيامة لا ونفرد لها علق من القرآن لاننا نتكلم كل ما نتكلم فيه هو هو موضوعات القرآن الكريم نعم القران ملي كل خضية إذا افردتها وبحثت عن الايات ولذلك ينشا الآن علم خطير اسم التفسير الموضوعي لا التفسير الموضوعي ان احنا نجمع آيات القرآن المتعلقه بموضوع واحد ونفصلها في موضوعها ونبين ارتباط بعضها ببعض وتدل على اعجاز القران <تصفيق> لانها نزلت في مراحل زمنيه متفرقه ومع ذلك هي متوائمه متناسقه ولو كان من عند غير الله لو وجد فيه, فيه, فيه اختلاف اختلاف هل يدخل فضيلتك كذلك في موضوع الايمان بالله التقسيمات التي نقراها في بعض كتب العقائد توحيد ربوبيه وتوحيد الوهيه وتوحيد اسماء وصفات هذه قضيه القضيه تحتاج إلى, الى تدقيق من القرآن نفسه نعم التعبدوبيه من صفات الله نعم والالهيه من صفات الله وكل شيء في القران ما لا يوجد ترادف في القرآن نعم. القرآن إذا جاء بلفظ ثم جاء بلفظ اخر بعض الناس تظن انه مترادفان لا كل نعم. منهم بينهم فوارق نعم فوارق مؤثره لا. ولو خفيه يعلمها العلماء كما قلنا الان في التمام والكمال هذه الان الكمال الأولى. بعض الناس يقول لك اكملت لكمه مثل اتممته خطأ ده هذا بينهما فرق ولذلك الله عز وجل لا يضع الكلمات اعتباطا ولا يرص الكلمات للتنميق ولا للحليه النظريه انما كل كلمة فيه بميزان الله عز وجل ذكر في كل شيء لا حتى في, في في النبات في الطعام في الاشياء التافهه اللي في نظرنا تافهه شيء العادي كل شيء عنده مقدار الشمس والقمر في حسبان فما بالك بكلام الله عز وجل بحسبان ليس بحساب حسبان يعني مبالغه في الحساب يعني بحساب شديد شديد نعم من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم معلوم الله عز وجل حكيم عليم خبير بعض الناس من السرعه ومن التعجل ومن الضيق من الموقف موقف في الحياة يخلط بين الأشياء لا. لكن القرآن اذا رجع على القرآن هدى لذلك القرآن كما وصفه الله شهر رمضان لا. الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبيانات من الهدى وفرقان بين تفصل بين الأشياء تفصل بين الحق والباطل تفصل بين العموم والخصوص تفصل بين المحق والمبطل لا. تفصل بين المدعي الكذاب والصادق فهو هدى وفاصل لا. الفرقان نعم ذلك من أسماء القرآن أنه فرقان لا. يفرق بين الحق والباطل و ويفصل بين القضايا الناس النهارده الحضاره الاوروبيه جاءتنا بمشكلات عويصه ودخلت على المسلمين لضعف تمثلهم للقران لا. ولو أن المسلمين وضعوا القرآن اباب اعينهم ونصب قلوبهم وصدورهم و... و... و... واتهادهم وجانهم وفكرهم واقولهم لا هدوا من الكارثه لكن وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجوره فكانت النتيجه هي هذا الخلل الفادح الذي وقعنا فيه الان انت تريد تفصل فضيلتك بين والألوهية وال... الربوبيه والالوهيه والربوبيه الربوبية هي صفة تاثير يعني معناها ان الله كل صفه التأثير داخله في الربوبيه الله بما اعتبره خالق مم. الخالق المالك الراجب كل صفه لها تاثير يتعدى الى الغير هذه مم. معنى مم. الربوبيه نعم والانوهيه بمعنى بمعنى العباده والانقياد نعم. بمعنى العباده والانقياد هناك تلازم بين الربوبيه والالهيه لا ينفصلان لا, لا من الناحيه الشرعيه ولا لا. من الناحيه الواقعيه هم ممكن ينفصلان في اللغة هي. لكن في ال في, ال في, ال في, ال في اسلوب القران الكريم لا يوجد توحيد اسمه توحيد ربوبية ولا يوجد توحيد اولوهيه منفصل نعم انما يوجد توحيد كامل لا يمكن يتم ما معنى هذا الكلام هي. يعني اذا واحد امن وقال ان الله هو الخالق الرازق المدبر المالك الذي يصنع الاشياء ولكن لا اعبده يبقى ليس توحيد لم يوحد نعم هو اعترض. اعترف اعتراف صحيح اعترف بان الله خالق رازق لا. وانه هو الرب الاعلى لكن ليس موحدا فإذا فاذا واحد قال انا اعبد الله لكن لا اعترف له بالخلق ولا بالرزق ليس موحدا نعم التوحيد مجموع الاثنين الله لا بد أن يجتمع فإذا جاء إنسان وقال انا اؤمن بان الله هو الخالق الرازق المدبر الذي يؤثر في الأشياء لكن مسألة أننا اعبده هذه أنا اشك فيها اقول انت صم لم تجمع التوحيد الان نعم. التوحيد أن يجتمع الأمران جميعا أن توقن بأن الرب خالق الرازق المدبر له التأثير الاعلى في الوجود جميعا ثم تعطيه الانقياد لازمه ضروريه حتميه ولذلك جاء الرسل يقولون يا ايها الناس اعبدوا الله مالكم من اله فإذا نعم فاذا لابد ان تعبد الله وان تعزلوا الشركاء عنه لانه لا تملك لا تملك ضرا ودفعا معه سبحانه وتعالى فتوحيد التوحيد هو شيء واحد وانقياد الناس لمعنى ان الله واحد شريك لا شريك له فسواء في ربوبيته او, أو في اولويته الاولى هي العباده والطاعه الانقياد لله والالوهيه بالمناسبه شقين شقان الشق الاول العبوديه لله لا. والشق الثاني الطاعه ما الفرق فرق كبير جدا العبوديه أن تصلي وتصوم لله عز وجل نعم ان تسجد لله ان تركع لله نعم انما الطاعه على معنى انك انك تطيع الله في شؤون البيع والشراء والمعاملات الكثيرة فاذا انت لم تصلي ولم تركع لله في هذا انت حينما تبيع على اساس الإسلام وتشتري على اساس الاسلام وتتعامل في الاقتصاد بغير الربا وهكذا هذه طاعه لا. لا. وطاعه داخله في العبودية المطلقه لا. لكنها تتميز عن العبادات بأنها عباده بالاطلاق ليست لا. عباده مرسومه لهذا المعنى نعم ولذلك لا. لابد في في الالوهيه اولوهيه اعتقادنا بالالهيه لله لابد ان نعبده وان نطيع بهذا لا. التحديد لا. نعبد وهذا تفصيل كثير هذا سياتي باذن الله عز وجل في نرجو ان ان نتناوله في حلقه قادمه باذن الله تعالى لا. لخطورته ولانه يتعلق بصلب حياتنا المعاصره ولانه هو المدفع الـ الـ الـ الـ الاساسي الدافع الاساسي لكي ننجو من علمانيه اوروبا الان التي فصلت فيها الدين عن الدوله لنعيد الاسلام لانفسنا اولا ولوافع حياتنا وبذلك نسعى نكون امه ترجع الى الخيرية التي قال الله فيها كنتم خيره امه خرجت للناس, للناس, للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اللهم اجعلنا من المؤمنين بالله رب العالمين بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا كان هذا الحديث حديث القرآن عن الله جميل الحديث جميل. الله عن الله سبحانه وتعالى كما ذكر استاذنا العظيم وسيظل الحديث موصولا في تصحيح العقائد من خلال ايات القران الكريم نشكر باسمكم جميعا فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد على تعليق تعليق قبل ما تخلص ايوه انت قلت استاذنا العظيم لا ينبغي أن تصف احدا بالعظمه ونحن نتحدث عن, عن عظمة, عظمة الله, الله. العظمه الله. المطلقه في بالجو... نقول لاستاذنا الذي اللي... الذي نحبه او كذا لكن العظيم هو استاذنا الذي نحبه الاستاذ الدكتور, الدكتور عبد الستار ربي العظيم اسال الله التوفيق جميعا وحتى نلتقي لنواصل مواقف قرانيه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته <تصفيق>